للأسف اخوان انا معي واحد العمل اتفاجئ اخوان اللي يوريني صورة جواله حقيقي اخوان ولابس عن غترة شمال وعقال كيف هو ذا؟ قلاني صديقتي شو صديقي قلوا لابس غترة وعقال قلاني صديقتي عشان اتحبتني أتحب صارت تبس غترة وعقال معيوني خويني مبتعف راح بعث اخوان يحسبني ان يسألوا نصور صداقة مع واحدة كافرة عايق ما بيجي يجوس لا يا اخو بنقول الكلام إذا صار عنده بالشيء هذا عايده حرية لا إحنا يسوعيين يا المسلمين لا مو بحرية بل والله العظيم أقسم بالله أسلم واحد بريطاني تعرفون ليش تعرفونش سبب إنه أسلم هالبريطاني بعد توفيق من الله البريطاني خوان مع صديقته خويته ولا أولاد بعد خويته وملك الجمال كل من جاء وشافه وشافه يصور معهم عاد حرية عاد يصور معهم أنت لو خويته واحد عربي بس ما ادري من وين اي ديان لكنه عربي قاعد يكلم البريطاني هذا بس العربي بيسوي كذا نزل راسه يقول له البريطاني ارفع راسك ليش بنزل راسك طحي يا اخي املع عيونك ما عندك مشكلة املع عيونك هذا حبيبتي خليتي كل الناس تصور معاها كل الناس تشوفه قال عربي لا لا اسمحها يا حبيبتي أنا في شيء يمنعني. قال ليه يمنعك لك هذه خويتي دي خويتي. الناس بس سن من صتيرون يا чтобы ما قال لا وأنا لك في شيء أمنعني أقولك, شي أقولك يمنعك أقولك صوت في شيء يمنعك. تحيve عيونك يا أخي. قال لا ماليشми. أنا ما حادث غير. أنا في شيء يمنعني. قال لي أبلل Read bear bear bear ديني bear bear bear bear يقول كل الممين يغضوا من ربصاهم يحبوا ايش؟ فروجهم قالوا شو الدين ذا؟ قل شو دينك ذا؟ قال هذا ديني دين الاسلام دين الاسلام هذا دين الاسلام يمنعني اشوف والله العظيم اكسب بالله من يومها اسلم هذا بريطاني وسمى نفسه يحيى نعم يحيى خلوك ذا بقوة وسمى نفسه والله قام الخويثة مع نفسك يعني خلاص عند هذه العلاقة دخل الدين هنا دخل مران